يا اخي مره مره مره اشتق لك او يعني هالايام ما طمعه يعني اهم شيء نتكلم ذكر مره او احس انه مره منه مره صايرين نتكلم كثير يعني كلمه كلمتين وخلاص تختفي فمره اشتق لك ومره كنت حاطه امس اجازه نروح نجلس مع بعض وكذا بالعكس يعني اجازه مره مره يعني بعيدين عن الظهر بعض بعدنا عن الظهر مرة <تصفيق> و وكنت... كنت مخططة أنه بالإجازة راح نحمل الله ينسوا و راح نتكلم و و ما كنت نهوميني كده يعني بس يالله معالي وترى أشتغيثك و أحبك الله أحفظك و لك كويس يعني حتى لو ما أتكلمتك و شا سمعت اشتاك دي بايب ولا تنساني لتغن نفسك يا نقم ربي